سيره ه م ا ا ل خ ل ي ف ة الراشد رضي الله عنه أ ر ض ا ه ا ت ي ن على ت م ا م م د ة خلافته وقبل أ ن نعرج على ت م ا م م د ة ا ل خ ل ا ف ة نذكر هذه النماذج التي قد يقول قائل كلما أ و ض ح ت وبينت م ن ع من سيرته لا تصلح للعامه إ ن م ا تصلح ل و ل ا ة ا ل أ م ر من عدله من شجاعته من فراسته فحتى يكون نصيب للعام والخاص نذكر اليوم شيئا من و ر ا ئ ه وتقواه وفيها م س أ ل ة و ا ح د ة عن اهتمامه برعيته وشؤون المسلمين كان في من أ س ل م بعد النبي صلى الله عليه وسلم قبائل م ج ا و ر ة ل ل م د ي ن ة ف إ ذ ا أ س ل م المرء منهم جاء إ ل ى ا ل م د ي ن ة لا ل ل ه ج ر ة ف إ ن النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح م ك ة قال لا ه ج ر ة بعد الفتح ف أ ص ب ح ت الديار كلها إ س ل ا م لكنه ي أ ت ي للتعلم فكان ممن قدم إ ل ى المدينه ة في ع د ا ل في ا ر عمر و ق تحب ف الصوت فكان المدينة إلى في ممن قدم إلى المدينة في عهد الفاروق عمر شاب أ س ل م جديد اسمه كلاب كلاب بن أ م ي ة ولا يذهب الذهن إ ل ى أ م ي ه بن ف ل ف فذلك قتيل في بدر ومن اهل م ك ة نحن نقول من قبائل حول المدينة حول قبائل شاب اسمه كلاب بن ا م ي ة اسلم هو واسرته فقدم الى ا ل م د ي ن ة للتعلم فلقي اول من لقي من ا ل ص ح ا ب ة عبد الرحمن بن عوف و ط ل ح ة بن الزبير ف س أ ل ه م ا أ ي أ ع م ا ل ا ل إ س ل ا م أ ف ض ل قال الجهاد في سبيل الله فهب الشاب إ ل ى عمر وذكر اسمه له و إ س ل ا م ه وقال يا أ م ي ر المؤمنين أ ر س ل ن ي مع ج و ش ف ت ه ف أ م ر به ف أ ر س ل إ ل ى العراق ولم يعلم أ ب و ه ب ر ح ل ة هذا الشاب إ ل ا أ ن ه في ا ل م د ي ن ة فلما ط ا ن ت غيبته قدم ا ل أ ب الشيخ الكبير و س أ ل عن ابنه فقيل له هو مع جيوش الفتح وكان قد ش و ه الشوط إ ل ى ولده وكثير من احتياجه إ ل ي ه فقال شعرا لا على سمع أ م ي ر المؤمنين ولكنه في ا ل م د ي ن ة قال شعرا يتشوق به إ ل ى ولده ويذكر مكان ولده عنده فكان مما قال تركت أ ب ا ك م ر ع ش ة يداه أ ي كبير السن يده ترتحش تركت أ ب ا ك م ر ع ش ة يداه و أ م ك لا تسيغ لها شرابا أ ي من حزنها عليك ف إ ن ك والتماس ا ل أ ج ر بعدي كباغي الماء يتبع السرابا أ ي يا بني ان كنت تريد ا ل أ ج ر وقد تركتنا بهذا الحال ف إ ذ ا مضينا أ ي قضينا ومتنا فبحثك عن ا ل أ ج ر بعد تركنا كالباحث عن الماء في أ ر ض السراب وبلغت هذه ا ل أ ب ي ا ت مسامع عمر ولكنه لا يستطيع له ح ي ل ة ف إ ن الشاب في ج و ش الفتح وخطاعه أ م ر غير متيسر فمضت الأيام وساءت ح ا ل ة ا ل أ ب وزاد شوقه إ ل ى ولده قد ينظر اليها البعض أ ن ه ا ق ص ة ليس لها كبير وزن اذ أب اذ شيخ يشتاق إ ل ى ولده انظروا إ ل ى ولي ا ل أ م ر كيف كان يقف على صغائر ا ل أ م و ر وكبائرها في رعيته اذ كبير شده الشوق إ ل ى ولده يجعل منها امير المؤمنين تشريعا في نظام الجيوش بعد هذه الواقعه جاء الشيخ ودخل الى المسجد لانه هو من خارج ا ل م د ي ن ة قدم اليها فدخل المسجد وهو مشتعل بهذه الاحوال والشوق الى ولده ف أ ب ص ر عمر رضي الله عنه جالسا بين فقهاء ا ل ص ح ا ب ة من مهاجرين وانصار يستفتيهم في امر هام من امور المسلمين يعني مجلس الشورى منعقد فوقف الشيخ وكادت ان تبيض عيناه من الحزن على ولده وانشد شعرا على سمع عمر م ب ا ش ر ة يذكر به صفات ولده وحاجته له و ت ش و ت ه لرؤياه ابيات ط و ي ل ة الى ان وصل فيها ولم أ اقض اللبانه من كلاب, كلابٍ غداه غد واذن بالفراق أ ي أ ص ب ح ت قدمي إ ل ى ا ل آ خ ر ة أ ق ر ب منها إ ل ى الدنيا ولم اقض اللبانه أ ي لم أ ر ه ولم أ ب ل شوقي منه ولم اقض اللبانه من كلاب غباه غب واذن بالفراق فتى الفتيان في عسر ويسر شديد شديد الكرم في يوم التلاقي الى ان قال ساستعدي على الفاروق ربا. عليك الفاروق عمر ساستعدي على الفاروق ربا له دفع الحجيج الى بساقي وبساق مضم الباء موقع من مواقع الحج فرق عمر لابياته وقال يا أ ب ا كلاب سنبذل جهدا في إ ح ض ا ر ولدك ولكن جاورنا هنا في ا ل م د ي ن ة نشرف على أ ح و ا ل ك و إ ذ ا حضر ولدك كنت قريبا ثم كتب كتاب الى امراء الجند ي ان يبحثوا عن كلاب ا بن م ر ة ويسيروه الى ا ل م د ي ن ة فور وصول ا ل ب ر ي د فجلس الشيخ في ا ل م د ي ن ة وقام على احواله بعض ا ل ص ح ا ب ة رضي الله عنه فحضر كلاب يوما وابوه غائب عن المسجد فدخل على امير المؤمنين فحياه ب ت ح ي ة الامير ثم قال ها انا قد حضرت ما الامر يا امير المؤمنين قال انت كلاب بن مره قال نعم قال ما بلغ من برك بابيك يعني حدثني شو مستوى البر اللي كنت تقدم ل أ ب و ك ما بلغ من برك بابيك فقال كلاب يا امير المؤمنين كنت اوثره على نفسي يعني عمري ما قدمت نفسي عليه اوثره على نفسي وهذا ش أ ن الشاب المسلم إ ن كان مسلما ب أ ب و ي ه كنت أ و ث ر ه على نفسي و أ ك ف ي ه أ م ر ه أ ي لا أ ح و ج ه إ ل ى شيء ف إ ذ ا أ ر د ت أ ن أ ح ل ب له لبنا واللبن اسم لكل حليب يحلق من ن ا ق ة أ و ب ق ر ة أ و شاب ولكننا اليوم نسميه حليب ونطلق اللبن على ما ع د ا إ ل ا أ ه ل مصر فما زالوا يسمون الحليب لبنا إ ذ ا اردت أ ن أ ح ل ب له لبنا اعتمدت أ غ ز ر ن ا ق ة في إ ب ل ه يعني أ س م ن ه ا و أ ج و د ه ا اعتمدت أ غ ز ر ن ا ق ة في إ ب ل ه و أ س م ن ه ا ف أ ر ي ح ه ا يعني أ ر ج ع بها من المرعى إ ل ى البيت أ ر ي ح ه ا يعني أ ر و ح بها ف أ ر ي ح ه ا و أ ت ر ك ه ا حتى تستقر أ و ترتاح من المشي فيهدأ أ ع ض ا ء بدنها فيكون اللبن أ ب س ا و أ ط ي ب و أ ت ر ك ه ا حتى ت س ت ط ر ثم أ ح ت ن م له ف أ س ق ي ه فقال أ م ي ر المؤمنين لكلاب دونك إ ب ل دونك إبل ا ل ص د ق ة فانظر أ غ ز ر ه ا واصنع ما كنت تصنع ل أ ب ي ك ولا يعلمن أ ب ا ك بحضورك أمره أن يحتلق و أ ن يعد اللبن كما كان يصنع دون أ ن يعلم والد كلاب بحضور و ل د ه و أ ر س ل في ط ل ب أ ب ي كلاب فلما حضر الشيخ قال له أ م ي ر المؤمنين كيف حالك يا ابا كلاب قال ليس أ ح س ن مما كان يعني مثل ما ن ت ح ق ل ك فيه ليس أ ح س ن مما كان قال هل لك من ح ا ج ة قال أ ج ل أ ن أ ر ى ولدي قبل موتي ف أ ظ ن ه ضمه و أ ش م ه شمه ف أ س ت غ ف ر لك يا عمر فقال هذا أ م ر حرصنا عليه يا أ ب ا كلاب فاجلس لعل الله ي أ ت ي بالفرج ثم قال الشراب يا غلام أ ي أ ح د ه المانه ف أ ح ض ر اللبن الذي حلبه كلاب و أ ب و كلاب لا يعلم وعاء للبن ض ي ا ف ة للضيف وهو يجلس في المسجد وحوله كبار ا ل ص ح ا ب ة فتناول أ م ي ر المؤمنين القدح وناوله لابي كلاب وقال دونك هذا يا أ ب ا كلاب فاشرب و أ ر ح نفسك ف أ خ ذ الشيخ القدح ورفعه إ ل ى ف م ه فلما تشممه وقبل أ ن يتذوقه يعني عندما وصل القطح إ ل ى فمه وقريبا من أ ن ف ه رفعه مذهولا وقال والله يا أ م ي ر المؤمنين اني لاشم أمير رائحه يدي ابني في هذا ا ل إ ن ا ء فجفش عمر اي بكى فشرب الرجل بعد ان هداه عمر وقال له اجل هذا ولدك حاضر قد اتيناك به فوسب كلاب الى ابيه فاعتنقا طويلا وبكيا فبكى عمر وابكى كل من حضر ثم وقف عمر فامر ان ينادى بالناس ا ل ص ل ا ة ج ا م ع ة ي ج م ع ا ل مسلمين بداء ن ل ل ص ل ا ة ل أ م ر ي خ ص و ل د ا و أ ب ا ا ل ص ل ا ة ج ا م ع ة فرق المنبر ف ح م د ا ل ل ه و أ ث ن ى عليه وصلى على ن ب ي ه ثم ق ر ر تشريع ا ج د ي د ا بعد أ ن خ ا ط ب الولد و هو على المنبر كان سمع المسلمين يا كلاب إ ل ز م أ ب و ي ك فجاهد فيهما ما بقي في الدنيا أي الجهاد هنا عند فجاهد فيهما بقيا في الدنيا الجهاد هنا فجاهد ما خدمتهم عند ثم ش أ ن ك بنفسك بعدهما وسياتيك عطاؤك غير منقوص يعني الراتب لمعدل الجند س ت أ خ ذ ه أ ن ت في خ د م ة أ ب و ي ك ثم أ ع ل ن مبادئ ج د ي د ة في الغزو وترتيب الجند الا لا يغزون شابا وله اب و شيخ يعني كبير السن ولا يغيبن غازيا اكثر من اربعه اشهر إ ل ى آ خ ر هذه البنود يسن نظاما للجند بعد ان ر أ ى ح ا ل ة رجل من رعيته قد فقد ولده فاشتد شوقه إ ل ي ه وكان يكفيه ش أ ن ه هذا لون من أ ل و ا ن ونماذج عمر بن الخطاب في شؤون رعيته و إ ل ي ك حديثا رواه البخاري في شان عمر أ ي ض ا ولكن مع أ ط ف ا ل المسلمين عن ابن عمر كما جاء في البخاري قدمت ر ف ق ة من التجار تجار رفاق قدم ا ل م د ي ن ة فنزل المصلى غير المسجد النبوي المصلى المكان الذي يصلون به العيد او ص ل ا ة الاستسقاء وهو موقع مسجد الغمامه ب ا ل م د ي ن ة اليوم كانوا يعتبرونه خارج ا ل م د ي ن ة فنزل المصلى فقال عمر لعبد الرحمن بن عوف هل لك ان نحرسهم الليل من السرق يعني ح ش ي ة ان يسرقهم بعض ا ل ص ف ه ا ء فباتا يحرسانهم امير المؤمنين عمر وعبد الرحمن بن عوف ويصليان في الليل ما كتب لهما فسمع عمر بكاء صبي طفل صغير رضيع يبكي فتوجه نحو الصوت حتى خاطب أ م ه قائلا اتق الله و أ ح س ن ي إ ل ى صبيك ثم عاد إ ل ى مكانه يصلي فسمع بكاء الصبي فعاد إ ل ى أ م ه وقال لها مثل ذلك و تكرر منه أ ك ث ر من م ر ة حتى إ ذ ا كان من آ خ ر الليل سمع ب ك ا ء ه أ ش د ما يكون ف أ ت ى ام هو قال ويحكي إ ن ي ل أ ر ا ك أ م سوء ما لي ا ر ى ابنك لا ي ك ر منذ الليل ة أ ي لا يسكت قالت يا عبد الله و هي لا تعرفه أ ن ه عمر و أ ن ه أ م ي ر المؤمنين قالت يا عبد الله قد أضرمتني منذ ا ل ل ل ي ة و أ ض ر م ت ن ي يعني أزعجتني وأقلقتني أ قد ض ر منذ ت ي م ن الليله ة إني ي أ ر غ على اني ل ف ط ا م اريغه على الفطام ف ي أ ب ى قال ولم يعني لماذا تفطميه؟, تفطميه في هذا السن ولم قالت ل أ ن عمر و ن ب تقل ا أ م ي ر المؤمنين لأن عمر لا يفرض إ ل ا ل ل ف ط م أ ي لا يجعل راتبا إ ل ا للمفطور اما المولود الجديد ليس له راتب قال و ك م ل ه يعني كم عمره ا ل آ ن قالت كذا و شهور شهور كذا شهرا س ت ة شهور خ م س ة شهور صبحا كذا و كذا شهرا قال و ي ح ك ي لا تعجليه القميه الثدي ثم صلى الفجر وما يستبين الناس قراءته من ش د ة البكاء مش من بكاء الصبي عمر يبكي وهو يصلي فما استبان الناس قراءته وقد غلبه البكاء فلما سلم استقبل الناس وقال يا بؤسا لعمر يقول عن نفسه يا بؤسا لعمر كم قتل من أ ب ن ا ء المسلمين ثم امر مناديه ان ينادي وكاتبه ان يكتب الى ا ل ا م ص ا ر لا تعجلوا صبيانكم عن الفطام فانا نفرض لكل م و ج و د في الاسلام ا ما مادام م بتعجلوهم للفطام شان راتب ولا صبيانكم الرافق واحتجنا إ ل ى أ س ا ب ي ع و أ س ا ب ي ع حديثا واحدا خذوه في تواضعه عمر أ م ي ر المؤمنين الذي كما قلنا دمر د و ل ة فارس ودمدم على الروم وقد امتدت ا ل د و ل ة ا ل إ س ل ا م ي ة في عهده واسمه يرعب ا ل ق ا ص والداني يلبس سيابه يوم الجمعة ويمضي ليأم بالناس. خذ الحديث الجمعة بالناس البخاري كمار... من من خذ كان م ا للعباس ه بن عباس قال كان للعباس العباس ع ميزاب ا ل ن ب صلى الله عليه وسلم ي م على طريق عمر يعني إ ذ ا مر عمر يمر من تحت الميزاب كان ميزان ز ا السطح طبع م على طريق عمر فلبس عمر ثيابه يوم ا ل ج م ع ة واتى وقد ذبح للعباس فرخان على ظهر البيت فوافى مرور عمر أ ن صب ماء بدم الفرخان ف أ ص ا ب الماء بالدم ثياب عمر ف ح ت د و امر بقلع ا ل م ي ز ا ب ثم رجع الى داره فطرح ا ل ثياب ا ل م ب ل ل ة ولبس ثياب ا غير ثيابه ثم جاء فصلى بالناس اي خطب ا ل ج م ع ة و صلى به فلما فرغ قام اليه العباس وقال يا امير المؤمنين والله إ ن ه للموضع الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده يعني هذا الميزان الذي أ م ر ت بقلعه مش أ ن ا اللي حطيته وضعه رسول الله بيده فقال عمر و أ ن ا أ ع ز م عليك بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم إ ل ا ما صعدت على ظهري حتى تضعه في الموضع الذي كان فيه فقال العباس أ ض ع ه ولكن ليس على ظهرك قال لا والله إ ل ا على ظهر عمر قال ولم قال حتى يعلم عمر كيف يعامل أ ه ل بيت رسول الله هذا هو عمر وهذا هو أ د ب ه أ م ا إ ذ ا أ ر د ن ا أ ن ن أ خ ذ عنوانا لخوفه فعن عبد الله بن عامر ليس ابن عمر حتى تقول روى ما يمكن ان يقبل عن ابيه عبد الله بن عامر قال ر أ ي ت عمر بن الخطاب يوما وقد اخذ تبنه من الارض تبنة قشر فقال ليتني كنت هذه ا ل ت ب ن ة ليتني لم اخبط ليت أ م ي لم تلدني ليتني لم أ ك ن شيئا ليتني ليتني حتى ضجر م حوله فقالوا ولم كل هذا يا عمر قال حتى لا اقف للحساب بين يدي الله ه وهكذا ا ص ف ت واحواله م د ر س ة ا ي م ا ن ي ة متكامله من اراد البسط في هذا فليرجع الى الذي بين يديه ص ف ة الصفوه لابن الجوزي و ه ن ا ك مؤلفات اكبر من هذا المجلد الذي بين يديه خ ا ص ة في عمر فمن اراد ان يتكلم في م د ر س ة عمر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع إلى تلك اما ل ل عليه ل ه و س فليرجع ل م وفاه و هذا الراحد وانقضاء مدته كانت م ذ ه ل ة للمسلمين ذكر في غير الصحاح اي في كتب السير والتاريخ اما في الحديث الصحيح فلم اجد ما ستسمعونه الان ولكنه ي س ت أ ن س به فقد ر أ ي ت شبه إ ج م ا ع عند كتاب السير على هذه ا ل ر و ا ي ة كان في ا ل م د ي ن ة ا ل م ن و ر ة شاب فارسي والفرس الذين لم يدخلوا في الدين كان يقال لهم علوج اسمه علج في اللغه ا ل ع ر ب ي ة شاب علج أ ي فارسي لم يسلم وهو غلام اي خادم للمغيره بن شعب وكان يحسن صنع الرحى والذي يصنع ص ن ع ة تقول له العرب الصنع يعني صاحب صنع فمر به عمر يوما وهو يدير صنعته فقال يا غلام بلغنا انك تحسن صنع الرحى قال اجل قال هلا صنعت لنا و ا ح د ة والرحى حجر الطاحون ليطحن عليه ا ل ق م ش فرفع الغلام ر أ س ه وقال لعمر س أ ص ن ع لك رحى يا امير المؤمنين يتحدث بها اهل المشرق والمغرب انتبهنا للقول مطلب منه رحى حجر قال ايضا س أ ص ن ع لك رحا لم يخرج عن المطلوب ولكنه اضمر فيه شيئا اخر ادركه عمر بفراسته فضحك عمر وقال لمن حوله توعدني الكلب انه قاتلي عندما قال س أ ص ن ع لك رحم تتحدث بها اهل المشرق والمغرب قال توعدني الكلب انه قاتلي طيب من انت امير مؤمنين يعني الحاكم ي ن طب ما نصدر اوامرنا بالقاء القبض عليه اعتقاله انسين ا ل م د ي ن ة لا اشار عليه الذين حضروا ان يتخذ اجراء فيه وقايه قال دعوا الامور لله فما كانت الا ايام حتى وقعت الواقع عن عمرو بن ميمون قال اني لقائم ما بيني وبين عمر الا عبد الله بن عباس غداه أ ص ي ب أ ي غداه قتل في ص ل ا ة الفجر وكان إ ذ ا مر بين الصفين أ ي عمر إ ذ ا مر بين الصفين قال استو استو اي ل ل ص ل ا ة حتى إ ذ ا لم ير فيهن خللا تقدم فكبر أ ي نوى ب ا ل ص ل ا ة و ر د م ا ق ر أ س و ر ة يوسف ك ا م ل ة أ و النحل أ و نحو ذلك في ا ل ر ك ع ة ا ل أ و ل ى حتى يجتمع الناس ونحن اليوم مش حافظين إ ل ا حديث واحد من أ م ن فليخفف يا شيخ لو ق ر أ بنا إ م ا م س و ر ة يوسف في ص ل ا ة الفجر في ر ك ع ة و ا ح د ة ما حال المصلين فما هو إ ل ا أ ن ك ب ر يعني ذلك اليوم صنع صنيعه مر بين الصفين وقال استو ثم تقدم فكبر فما هو إ ل ا أ ن كبر فسمعته يقول قتلني الكلب وكان قطعنه أ ب و ل ؤ ل ؤ ة المجوسي الغلام الذي ذكرناه ثم صار العلج ذات لها من الوسط طرف حاب حاب طرفين طرف وطرف يعني بسكين من من هون حاب من هون مقموط صار العلج بسكين ذات طرفين لا يمر على أ ح د من المصلين يمينا وشمالا إ ل ا طعنه فت. حتى طعن ثلاثه عشر رجلا مات منهم سبعه ة إذا مش قتل أمير م قتل ن إلى قتل ذلك واحده ثمانية فلما ر أ ى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنسا والبرنس قيثر من نطاقيه ة ح ا ل ر أ س ط ر ع ل ي ه ب ر ا س فلما علم العلج أ ن ه م أ خ و ذ أ ي القي علي قط نحر نفسه قتل نفسه لماذا ليخفي ا ل م ؤ ا م ر ة فهي ليست صنيع رجل واحد تبين فيما بعد أ ن ه ا ش ب ك ة في ا ل م د ي ن ة كانت تنوي القضاء على كبار الصحابه تناول عمر بيده عبد الرحمن بن عوف وكان يليه في الصف فقدمه ليوم بالناس م ط ع و ن د م بنزف وهو امير المؤمنين يعني حاكم المسلمين ما بطلوا الصلاه وطلعنا و ي ن ا ل ش ر ط ة وقربنا ا ل ل مصلين لا قدم عبد الرحمن أ ت م ا ل ص ل ا ة وجلس عمر بالمحراب ينزف ف م ن يلي عمر ق ب راى الذي ر أ ي ت ل أ ن ه ما فيش إ ن ا ر ة بالمسجد زي يوم الثريات سراج الذي يلي عمر يعني خلفه بالصبر ر أ ى الذي ر أ ي ت و أ م ا نواحي المسجد, المسجد النبوي الكبير فهم لا يدرون ماذا جرى غير أ ن ه م فقدوا صوت عمر ف أ خ ذ و ا يسبحون يعني ظنوا أ ن عمر قد سهي اشكل عليه سبحان الله سبحان الله يعني ماذا لا يقرا او سهى فاخذ ي ق ر أ سرا لا جرا ه اخذوا يسبحون فاستهل ا ل ق ر ا ء ة عبد الرحمن بن عوف فصلى بالناس ص ل ا ة ح ف ي ف ة فلما انصرف علم الناس م ن ا م ر وعمر ما زال في المحراب ينزف فرفع ر أ س ه وقال ا ب ن عباس وكان اقربنا اليه ا ابن عباس انظر من قتلني يريد ان يطمئن هل هو الذي اعتقده ام غيره انظر من قتلني فجال ابن عباس س ا ع ة ثم جاء فقال غلام المغيره قال الصنع يعني الذي حدثنا عنه قبل يومين الصنع قال أ ج ل قال الحمد لله الذي لم يجعل موتي على يد من يدعي الاسلام يعني الحمد لله ا ن قاتلني مش من أ ه ل الله الا الله قاتله الله وماذا وجد مني قد كنت أ م ر ت به خيرا ولكن كنت أ ن ت و أ ب و ك يا عبد الله تحبان أ ن يكثر العلوج ب ا ل م د ي ن ة فهذا صنيعهم فقال العقاس إ ن شئت يا أ م ي ر المؤمنين فعلنا اي قتلنا جميع العلوج قال ل ه ابعدما تكلموا بلسانكم وصلى بعضهم الى قبلتكم وحج بعضهم في ركابكم لا نقتل الا القاتل اما وقد قتل نفسه فلا طلبه لنا عند احد القاتل قتل حالا انتهينا ما نقتل كل الفارسين م و ج و د ي ن في ا ل م د ي ن ة ف ح ت م ل أ م ي ر المؤمنين إ ل ى بيته و ك أ ن الناس لم تصبهم م ص ي ب ة قبل يومئذ الا يوم وفاه النبي صلى الله عليه وسلم فذهن الناس ك أ ن ه يوم نعي الرسول صلى الله عليه وسلم فقاتل يقول لا ب أ س على عمر لا ب أ س على عمر يعني يهده وقال يقول والله نخاف عليه الموت وقائل وهكذا حتى اضطرب الناس بعضهم في بعض فجيء بشراب فشرب أ م ي ر المؤمنين فخرج من ج ر ح ثم سقي لبنا فخرج من ج ر ح فعلمنا أ ن ه ميت فدخلنا عليه وجاء الناس يثنون أ ي يثنون عليه ويبشرونه ب ا ل ج ن ة ويبشرونه ب أ ن ه على خير فقدم رجل شاب فقال أ ب ش ر يا أ م ي ر المؤمنين ببشرى الله لك من صحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم في ا ل إ س ل ا م ثم وليت ف ع ذ ل ت ثم ش ه ا د ة في مسجد رسول الله فقال عمر وددت أ ن ذلك كفافا لا لي ولا علي يعني هذه بتلك بس اطلع ع ن د ي ف يوم ا ل ق ي ا م ة فلما أ د ب ر الشاب تبعه ي عمر ب ن ظ ر ه و إ ذ ا إ ز ا ر الشاب ص د ي ا ل يجر على ط ل ر ض طويلا فقال رد الغلام علي ف ر د د ن ا عمر ينزع يجود بروحه وانظروا ما لا يهمه رد الغلام عليه ف ر د د ن ا فقال يا ابن أ خ ي وهذه ك ل م ة تقولها العرب توددا وتحببا يا ابن أخي وهو ليس وهو اخي ب ن أ ي ارفع ابن ا أخي ثوبك ف إ ن ه أ ل ق ى لثوبك و أ ت ق ى لربك يرى س ن ة م خ ا ل ف ة فلا يسكت عنها وهو في مقام النزع والروح تخرج ثم التفت الى ابنه عبد الله وقال يا عبد الله بن عمر انظر ما علي من الدين فحسبوه, فحسبوه فوجدوه ح س ب ه ف و س ب ع ة وثمانين أ ل ف ا وثمانين ألف درهم أ و دينار دين على أ م ي ر المؤمنين أ و نحو ذلك قال إ ن نصاه مال آ ل عمر ف أ د ه من مالهم و إ ل ا فسل في بني ع ب ي ب ل كعب يعني عشيرته ف إ ن لم تف ي أ م و ا ل ه م فسل في قريش ولا تعدهم إ ل ى غيرهم ف أ د عني هذا المال فوالذي نفسي بيده ما أ ن ف ق الا على ا ل أ ر ا م ل و ا ل أ ي ت ا م ما داينت لحالي كنت اداين وانفق على الارامل والايتام يا عبد الله انطلق الى ع ا ئ ش ة ام المؤمنين فقل لها ي ق ر أ عليك عمر السلام و إ ي ا ك ان تقل امير المؤمنين فلست بعد اليوم اميرا للمؤمنين قل يقرأ عليك عمر السلام عمر ولا تقل أ م ي ر المؤمنين ف إ ن ي لست اليوم للمؤمنين أ م ي ر ا ثم قل ي س ت أ ذ ن عمر ب الخطاب ان يدفن مع صاحبيه يعني ويل في ح ج ر ة ح ا ئ ش ه بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر الصديق أ ن يدفن بجوار صاحبيه فمضى فسلم و ا س ت أ ذ ن كما أ م ر ه أ ب و ه ثم دخل عليها ر فوجدها ط ا ع د ه تبكي على أ م ي ر المؤمنين فقال يا أ م المؤمنين ي ق ر أ عليك عمر السلام ويقول لك ي س ت أ ذ ن أ ن يدفن مع صاحبي فرفعت ر أ س ه ا وقالت كنت اريده لنفسي ولاوثرن أ م ي ر المؤمنين اليوم على نفسي فلما أقبل, عمر فلما اقبل عبد الله قيل لعمر هذا ل عبد الله بن عمر ت ب قد اقبل قال ارفعوني اسندوني فرفعوه وسندوه وهو متفوق لسماع الخبر والجواب قال ما لديك يا عبد الله قال الذي تحب يا امير المؤمنين قال لا تقل امير المؤمنين قال الذي تحب يا ابت وترضى أ ي ض ا تهذب ولم يقل عمر ل أ ن ه و ا ل د ه قال الذي تحب وترضى لقد أ ذ ن ت والحمد لله فقال إ ذ ا انا قضيت يعني إ ذ ا انا مت إ ذ ا انا قضيت قال الحمد لله ما كان شيئا أ ه م إ ل ي من ذلك يعني لكانها مني إ ن ه اتوافق او متوافق ف إ ذ ا انا قضيت فاعملوني ثم سلم يا عبد الله م ر ة أ خ ر ى وقل ي س ت أ ذ ن عمر ف إ ن أ ذ ن ت ف أ د خ ل و ن ي وادفنوني إ ل ى جوارهما و إ ن ابت فردني إ ل ى مقابر المسلمين في ا ل ب ق ي ة فلعلها أ ذ ن ت وهي تعلم أ ن ي ما زلت حيا ف إ ذ ا علمت ان م ت لم يرات رايها خوفا ا ل ح ي ا ل مني اما اذا علمت اني قد مت غيرت ر أ ي ه ا وكان بامكانه ان يصدر ا ر ا د ة ف ا ر و ق ي ة فيقول نحن الفاروق الاول او يصدر امرا باستملاء حجره ع ا ئ ش ة وان يدفع لها تعويضا ولكنه ي س ت أ ذ ن وهو ا م ر المؤمن لعلها اذنت وهي تعلم اني على قيد الحياه فاذا مت غيرت ر أ ي ه ا ف إ ن لم ت أ ذ ن فردني إ ل ى مقابر المسلمين وادفني في البقيع وجاءت أ م المؤمنين ح ف ص ة بنت عمر والنساء يسرن معها فلما ر أ ي ن ا ه ا المتكلم الصحابي صاحب ل و ا ي ه الحديث كما أ خ ر ج ه ا البخاري في صحيحه قال فلما ر أ ي ن ا ه ا قمنا من عند ع م المؤمنين فعوجت عليه ي ف دخلت ت ب ك ت عنده ونحن نسمع بكاءها ولم ينها عن البكاء حتى إ ذ ا اطالت ا س ت أ ذ ل ن ا خ ش ي ة أ ن يموت أ م ي ر المؤمنين ولم نسمع وصيته ولم يهتب لاحد فلما ا س ت أ ذ ل ن ا قامت فدخلت داخلا لهم أ ي في غ ر ف ة د ا خ ل ي ة وما زالت تبكي يغطي بكاءها على حديثنا وما زجرها أ م ي ر المؤمنين أ ب د ا فسمعنا بكاءها من الداخل وهو لا ينكر عليها فلما قبض خرجنا به فانطلقنا فسلم عبد الله بن عمر وقال يا أ م المؤمنين ي س ت أ ذ ن عمر فاذنت فحمدنا الله ف أ د خ ل ن ا ه و أ ل ح ذ ن ا ه إ ل ى جانب أ ب ي بكر الصديق رضي الله عنه و ر ض ا ه فلما قمنا على ن ح د ه وقف علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه ثم قال والذي نفس علي بيده اسمعوا حتى تغسلوا اذهانكم من هراء وافتراق سودت به صفحات التاريخ والسير وعشعث وعفن في عقول كثير من ابناء المسلمين يصفون لكم ع د ا و ة مستحكمه بين عمر بن ا ل خ ط ا د وعلي بن ابي طالب من يوم ب ي ت ة ا ل س ق ي ف ة هما اجل وارفع وانزه عن كل ما قي ل فيهما لقد مر معنا ط ي ل ة خ ل ا ف ة عمر ما غادر ا ل م د ي ن ة الا واستخلف عليها علي بن ابي طالب ايستخلف عليها من يقرا ما عمرت له م س أ ل ة ع و ي ص ة ماذا ي ق و ل ا س و ا ل ذ ي ن ف س علي ب ي د ه سيدنا ع ل ي ب ح ي ف ك ذ ب ت ف ك ر و ا من مزرعه ا ا ل ع ش ر ي ن ا م ل ا و ا ل ذ ي ن ف س علي ب ي د ه ما ع ل ى وجه ا ل أ ر ض رجل وحبوا ام اوطا و ح ه ب ص ح ي ف ت ه يعني ت ك و ن صحيفه ت ه ي صحيفتي إ ل ى هذا المسجد انا امر مفطر ثم ق ا ل هلمت ت أنك س فعلمت أ ن ك ستنول صحبتهما لطالما سمعت رسول الله صلى الله عليه و آ ل ه يقول كنت و أ ب و بكر وعمر ذهبت و أ ب و بكر وعمر جئت و أ ب و بكر وعمر فعلت و أ ب و بكر وعمر فعلمت أ ن ك لن تفقدنا هذه ا ل م ع ي ة يعني كان بيننا رجل رزق م ع ي ة النبي والصديق دائما ا ل آ ن قد فقدناها ثم بكى حتى بل لحيته و أ ب ك ى من حضر هذا هو علي مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه فدفناه وانصرفنا و إ ل ى ت ت م ة ما جرى وكيف اختير عثمان خ ل ي ف ة وما هي و ص ي ة الفاروق ك ي ل ا نقول أ ش ع ر مع إ خ و ا ن ن ا الجالسين خارج المسجد و ا ل ط ق ص حار اليوم ادعوه وانتم موقنون ب ا ل إ ج ا ب ة وقلنا ن ب أ ه قبل قد الطاهرة أن أوصى كان تفيض روحه ولا بد لكل إ م ا م من أ ن يوصي إ ذ ا فارق ا ل ح ي ا ة ف إ ن ا ل و ص ي ة س ن ة وهي س ن ة لكل الناس كل يوصي على قدر ما له عليه و أ م ي ر المؤمنين في عنقه أ م ا ن ة ا ل أ م ة ف ا ل و ص ي ة ع ا م ة و خ ا ص ة يقول سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه وارضاه لما ب د أ يتثاقل اي عمر بن الخطاب وعلمنا انه ميت قلنا اوصي يا امير المؤمنين واستحلف فقال رضي الله عنه وارضاه اتحمل امركم حيا وميتا ا ل ل ه لو ودت أ ن أ ك و ن لا لي ولا علي يعني أ ن تكون ا ل خ ل ا ف ة كفافا لا لي منها ولا علي منها شيء إ ن استخلف فقد استخلف عليكم من هو خير مني يعني أ ب و بكر الصديق يعني أ ب ا بكر الصديق و إ ن أ ت ر ك ك م فقد ترككم من هو خير منا يعني بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ابنه عبد الله بن عمر فلما ذكر الرسول علمت انه غير مستخلف هذا فهم رقيق ودقيق لقد ذكر الصديق وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم بالاستخلاف وعدمه فلا معنى ان يفهم عمر انه غير مستهدف لماذا لا تفهم انه مستهدف ما دام قد ذكر الصديق واستخلافه الفهم عند اهل الفهم يقولون تخلقا باخلاق الرحمن يختم المرء مقالته بما ينوي فعله ونفاذه رأيتم قل ل ن ه ا ء فعندما قال هذا استرسل قائلا اي عمر قال واني لا ارى احق بهذا الامر من الرفض او ج م ا ع ة النفر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض فذكر ا ل س ت ة ا ل ب ر ق ي ن من الحشره المبشرين ب ا ل ج ن ة فسمى علي بن ابي طالب وعثمان بن عفان و ط ل ح ة والزبيره وسعد بن ابي وقاص وعبد الرحمن بن عوف كم عددهم س ت ة وهؤلاء ب ق ي ة العشر المبشرين اذا ما م ض و ا خ ل ي ف ت ا ن وابو ع ب ي د ة وسعيد قال ويشهدهم عبد الله بن عمر وليس له, لا وليس له من الامر شيء اي ليس احد ا ل م ر ح ح ي ن ولكنها ك ه ي ئ ة ا ل ت ع ز ي ة له اي ل ان اباه الامير وقد قتل فمن باب ا ل ت ع ز ي ة ان يكون في مجلس الشورى وليس له من الامر شيء ا ل خ ل ا ف ة تكون في واحد من ا ل س ت ة وشاهد على هذا المؤتمر عبد الله بن عمر ثم اوصى بالمهاجرين والانصار لمن يستحلف الامر و أ و ص ا ه بتقوى الله عز وجل أ ي ا كان و إ ل ا لا بد أ ن يكون واحدا منهم فلا يهمل م ش و ر ة ا ل آ خ ر ي ن هذه و ص ي ة الفاروق يقول عثمان رضي الله عنه وارضاه لقد كنت ااخركم عهدا بعمر اي خرجوا جميعا وبقي عمر عنده مع ابنه عبد الله بن عمر قال فقال لابنه ضع خدي بالارض يعني حط خدي على التراب فقال عبد الله وهل فخذي والارض إ ل ا سواء شو نفهم من هذا كان رقيق الجسم هل فخذي والارض إ ل ا سواء قال ضع خدي بالارض لا ام لك فوضع خده في ا ل أ ر ض ف أ خ ذ يحك خده ب ا ل أ ر ض ويقول ويلي وويل امي إ ن لم, لم تغفر لي حتى ف ا ض ت ر و ح ه يقول سعد بن أ ب ي وقاص رحماك اللهم ن س أ ل ك خير هذه الريح و ه ا فيها ونعوذ بك من شرها وما فيها يقول سعد بن أ ب ي وقاص رضي الله عنه وارضاه كنت ح ب ا ل عمر أ ي أ ح ب ه ويحبني ف س أ ل ت الله أ ن يرينيه في المنام بعد أ ن دفناه فرايته بعد عام س ن ة في تاريخ ما توفي وقد دفن ه يوم ا ل أ ح د ص ب ي ح ة ا ل أ و ل من هلال محرم عام اربعه وعشرين من الهجره فراه بعد عام قال ر أ ي ت ه يلعث ويمسح العرق عن جبينه فقلت ماذا فعلت يا عمر قال كاد عرشي يهد لولا أ ن ي لقيت ر ؤ و ف الرحيم اليوم قد فرغت اذا كنا قد استوعبنا ما جاء في هدي النبي صلى الله عليه وسلم من شهادته لعمر انه الملهم المحدث المبشر ب ا ل ج ن ة الذي يخافه الشيطان وعلمنا ب ا ل ا خ ر ة لا يكذبون فرؤياهم حق وكلامهم صدق يستانس به ان ا ل و ق ف ة بين يدي الله ليست بالمستهان بها وما اكثر المستهينين في زماننا ويعتمدون على ان الله غفور رحيم ونسوا انه شديد العقاب توفي عمر وعلمنا وصيته وقبل ان ننتقل الى مجلس الشورى لنعلم كيف آ ل ت ا ل خ ل ا ف ة الى عثمان بن عفان فلنعلم من هي ذ ر ي ة عمر مع ان الكثير من المصلين لا يعرفون لعمر الا ابنه عبد الله وانه والد حفص ام المؤمنين زوج النبي والقليل يحفظ ع ا ص م ا بن عمر ا ن ا فاسمعوا ان امير المؤمنين عمر الفاروق حين توفي رضي الله عنه وارضاه كان قد ترك من ا ل ذ ر ي ة تسع ذكور واربع بنات المجموع كم ثلاث عشر اما الذكور فعبد الله وعبد الرحمن وزيد الاكبر وزيد ا ل أ ص غ ر وعبيد الله وعاصم وعبد الرحمن ا ل أ و س ط وعبد الرحمن ا ل أ ص غ ر وعياض أ م ا البنات ف أ م المؤمنين ح ف ص ة زوج النبي صلى الله عليه وسلم و ر ق ي ة و ف ا ط م ة وزينب لا يذهب الذهن إ ل ى أ س م ا ء بنات الرسول فهي أ س م ا ء على أ س م ا ئ ه ن ر ق ي ة وفاطمه وزينب بنات لعمر بن الخطاب هذه ا ل ذ ر ي ة ا ل ث ل ا ث عشر من زوجات متعددات لقد تزوج أ م ي ر المؤمنين عمر تسع زوجات فلعل ق ا ئ ل يقول التشريع يقول مثنى و ث ل ا ث و ا ر ب ع و ن ح ل م ان النبي الذي قد زاد بتشريع مخصص له ذلك فكيف تزوج عمر تسع منهن من مات ومنهن من طلق ومنهن أ م ولد و أ م الولد أ ي ملك اليمين ف إ ن زادت على ا ل أ ر ب ع فلا حرج فهو شيء مشروع زوجات تسع وعندما توفي رضي الله عنه قبض عن أ ر ب ع و أ م ولد أ ي كان في عصمته أ ر ب ع حرائر و أ م ولد احداهن اي احدى هذه الزوجات التي بقيت بعد وفاته اي توفي عنها فهي احدى ارملاته ق و م كلثوم بنت علي بن ابي طالب بنت ف ا ط م ة الزهراء جدها النبي صلى الله عليه وسلم فان لعلي الحسن والحسين ومحسن ذكور من ف ا ط م ة وزينب و أ م ك ل س و م ا ب ن ت ا م ي أ م ا محسن مات صغيرا في سن الرضاه ف أ ه م ل ت ه كتب ا ل س ي ر ة والذي كبر رعاش فدون عن حياته الحسن والحسين وزينب و أ م ك ل س و م أم كلسوم هذه تزوجها عمر بن الخطاب رضي الله عنه و أ ر ض ا ه هل ه ن ا ك دليل أ ق و ى من هذه القصة في حسن ا ل ع ل ا ق ة بين عمر و ع ل ي ه فهو من حق عمر علينا قبل ان نطوي صحيفته ان نذكر ذريته وحسن علاقته بالامام علي غفلا لاذهان الكثير من المسلمين عن تلك الشوائب اما مجلس الشورى والذي انعقد بعد الفراغ من دفنه أ ي يوم الاحد ا ل أ و ل من المحرم لعام اربع وعشرين وقد مضى على خ ل ا ف ة الفاروق عشر سنوات ونصف عقد مجلس الشورى في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وكانت بيوت كبار ا ل ص ح ا ب ة أ ب و بكر وعمر وعثمان وعلي تحيط بالمسجد وعندما احتضر النبي وخرج الى اصحابه امر ان تسد كل خ و خ ة اي ابواب هذه البيوت التي تفتح على صحن المسجد أن تسد هذه الخوخات الا خ خ و ت الا خ و خ ة ابي بكر ا ش ا ر ة بانه ا ل خ ل ي ف ة من بعده فمن حق ا ل خ ل ي ف ة ان يكون له باب يفتح الى المسجد فعندما مات ابو بكر سدت هذه ا ل خ و خ ة مؤقتا و ا ل آ ن لا تزال بالمسجد ومكتوب عليها خ و خ ة أ ب ي بكر الصديق وهي ا ل م ج ا و ر ة لباب السلام في المسجد النبوي إ ذ ا لعمر باب إ ل ى المسجد ا ل آ ن فعقد مجلس الشورى بين س ب ع ة نفر فقط عند باب دار عمر المطل على المسجد وجمع ا ل ص ح ا ب ة في المسجد فلما جلسوا مجلس الشورى س ب ع ة ا ل س ت ة المسمين المبشرين ب ا ل ج ن ة ومعهم عبد الله بن عمر فسكتوا ينظرون الى بعض من الذي سيت... سيتقدم ويبدا الحديث فكان اجراهم عليه عبد الرحمن بن عوف فقال عبد الرحمن خلوا امركم الى ثلاث اي ليتنازل ثلاث فتصبح ا ل خ ل ا ف ة شورى بين ثلاث فقال الزبير على الفور جعلت امري لعلي بن ابي طالب فانسحب من الشورى وقال طلح جعلت أمري الى امري رثمان سعد ب من الشورى وقال سعد بن ابي وقاص جعلت امري لك يا عبد الرحمن فخرج ث ل ا ث ة وبقي ث ل ا ث ة فقال عبد الرحمن بما انه قد ب د أ الحديث قال لعلي بن ابي طالب وقد خلا به وانفرد يا علي ان لك ق ر ا ب ة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم في الاسلام ما قد علمت اي انت تعلم ما ق د م ك في الاسلام وما قرابتك من النبي صلى الله عليه وسلم فالله عليك اي اشهد الله عليك واستحلفك بالله فالله عليك لئن امرتك لتعدلن ولئن امرت عليك لتسمعن وتطيعن قال اللهم نعم ثم خلا بعثمان فقال له مثل ذلك وعثمان بينه وبين النبي قرابه فهو من بني عبد شمس ا ل أ م و ي ي ن ويلتقي نسبه بالنبي صلى الله عليه وسلم دون جده الخامس وقرابته ا ل أ خ ر ى فهو صهر النبي زوج ابنتيه زوجه أ و ل ا أ م كلثوم ثم زوجه رقيه أ و رقيه اولا و أ م كلثوم لا يحضر الان على الترتيب هاجر ب ا ل أ و ل ى هجرتين إ ل ى ا ل ح ب ش ة ثم إ ل ى ا ل م د ي ن ة ويوم بدر كانت في مرض فاستخلفه النبي عليها ليمرضها وقال له قم على تمريض بنت رسول الله ولك سهم رجل شهد بدرا و أ ج ر ه يعني ك أ ن ك حاضر فلما رجعوا وقسموا الغنائم جعل لعثمان سهم من حضر ثالثا واعتبره ك أ ن ه شهيد بدر ل أ ن ه قام على تمريض بنت الرسول صلى الله عليه وسلم وكانت قد ماتت عند رجوع النبي فعثمان يفرغ من دفنها بالبقيع والبشير يدخل ا ل م د ي ن ة ينادي بنصر المسلمين و ه ز ي م ة قريش فجاءه النبي معزيا ثم زوجه الاخرى في نفس اليوم فلما ماتت ا ل ث ا ن ي ة قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو عندي ث ا ل ث ة لزوجتها لعثمان إ ذ ا ً ق ر ا ب ة أ م ليست ق ر ا ب ة لذلك لقب, لقب بذي ا ل ن و ع ي ن أ ي ل أ ن ه زوج اثنتي ن رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلا به عبد الرحمن كما قلنا الرحمن قلنا عبد وقال له كما قال لعلي فلما أ خ ذ الموثق يعني اجاب ت كل منهما ا ل نعم رجع الى مجلس الشورى فاجتمع الصبغه فحمد الله عبد الرحمن بن عوف ابن ع وقال ف و ابسط يدك يا عثمان فبسط عثمان يده فبايعه ب ا ل خ ل ا ف ة فكان اول من بايعه بعد عبد الرحمن بن عوف علي بن ابي طالب علي بن ابي طالب اول من بايع ثم بايع ا ل ب ق ي ة ثم و ر ج اهل الدار فبايعوا أ ي أ ر ح ا م ه و أ ه ل ه ثم تمت ا ل ب ي ع ة في المسجد فرق عثمان المنبر فحمد الله و أ ث ن ى عليه ثم قال أ ي ه ا الناس اتقوا الله عندما نقول للناس اليوم او ل أ ح د ه م اتق الله يتمعر وجهه ويضيق صدره اتراني ق ا ط الطريق حتى تقول لي اتق الله عثمان يقول للمبشرين ب ا ل ج ن ة واصحاب النبي الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه مستهلا خ ط ب ة العرش في الحكم ايها الناس اتقوا الله ان الدنيا كما اخبر الله عنها لعب ولهو وزينه وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد ا ل آ ي ة ا ل ك ر ي م ة إ ل ى أ خ ر ه ا ثم قال فخير العباد فيها من عصم بالله واستعصم بالله وبكتابه وقد وكلت من امركم بعظيم الا وهو الحق وقد وكلت من امركم بعظيم لا ارجو العون عليه الا من الله ولا يوفق للخير الا الله وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب هذه خطبه عثمان يوم توليه الخلافه فتسلم مقاليد الامه يوم الاحد واحد محرم عام ا ر ب و ع من الهجره وحتى ن أ ت ي على سيرته و إ ن كانت في الزمن ط و ي ل ة إ ل ا أ ن ه ا ب ا ل أ ح د ا ث ي س ي ر ة ل م ت أ خ ذ منا أ س ا ب ي ع كسيره الفاروق إ ل ى أ ن ن أ ت ي ل ل ف ت ن ة العظمى التي مني بها المسلمون فلم يغلق بابها حتى هذه ا ل س ا ع ة فتح في زمن عثمان عندما اقترب وبقي هذا الباب مفتوح الى ايامنا هذه كان عمر رضي الله عنه وهو امير للمؤمنين قد اخذ بيد حذيفه بن اليمان حذيفة بن اليمان الذي ي م ا ا ن ل اطلعه النبي على اسماء المنافقين عندما بنى اجله واحس بالفراق خ ل ى ب ح ذ ي ف ة وقال له المنافقون فلان وفلان وفلان فما زال يسميهم حتى حفظهم ح ذ ي ف ة قال و إ ي ا ك يا ح ذ ي ف ة أ ن تسمي منهم واحدا ما دام على قيد الحياة ما دام مع جماعة المسلمين وعلى قيد مع ا دام ج م ا ع ة المسلمين أو اوعى ق كلنا ا ه ه ذ منافق لماذا أ ش ر ن ا لها مرارا حتى نطمع في حسن إ س ك ا ن ه فيخرج من ر ب ق ة النفاق ل أ ن النبي ما أ ر س ل إ ل ا ر ح م ة للعالمين ل أ ن المنافق لو كشف لم يعد له نصيب بين المسلمين سينسلخ من صفوفهم و ي أ و ي إ ل ى صفوف المشركين فنكون قد حكمنا عليه ب ا ل ك ت ر أ م ا ما دام منافقا مستورا يمكن أ ن يستحي على نفسه و أ ن يوفقه الله فيحصل اسلامه فنكون انقذناه من النار هذا واحد أ م ا الثاني حتى لا نكسر جمهور ا ل أ ع د ا ء فكلما صرفنا منافقا من صفوفنا زاد واحد في صفوف أ ع د ا ئ ن ا و ا ل ث ا ل ث ة تطييبا لقلوب ذويه من المؤمنين حتى ل ان ج ف ّ ل ه م و ي ع ل م أ ن ي ن ه ن ا من ه ن من ا ك من ا ك من ه ن ا من ه ن ا من هناك من هناك من ه ك م ا ك من هناك من هناك ن هناك من ا ل من هناك م ه ن ا ل من هناك هناك من ن ا ك ه ا ك من ا ك ن ه ا ل من هناك من هناك من هناك من هناك من هناك من ه ن ك من ه ا ك من ا ك من ا ك من ا ك م ا ك من ا ك من ه ا م ا ت ف ن ه ا ك من هناك من هناك من هناك من هناك من هناك م ا ل ن ا س أ ن ه ك ا ن من ا ف ق ا ك من ن ا ل ن ب ي نهي ان يصلي على المنافقين ف أ و ص ى حذيفه و ص ي ة خاصه المسلمون يصلون عليه. اما انت ي اذا مات على ن ف ا ق ه فلا تصلي عليه حتى يعلم الناس انه كان منافقا وعلم ا ل ص ح ا ب ة بطريق او باخرى بان حذيفه حافظ سر رسول الله ويعلم المنافقين ل أ ن ه ا جاءت مواقف في خ ل ا ف ة الصديق تبين ما عليه ح د ي ث ه فلما ولي عمر أ م ر المسلمين بصفته ولي ا ل أ م ر صلى ذات يوم ص ل ا ة الفجر ثم عندما خرج أ خ ذ بيد ح د ي ث ه وذهب به إ ل ى الدار قال لا أ ت ر ك ك حتى تقول لي هل ذكرني رسول الله من المنافقين عمر يخشى أ ن يكون في ق ا ئ م ة المنافقين فماذا قال له ح ذ ي ف ة ما كنت ل أ ف ش ي سر رسول الله سبحان الله جعله يشك في ا ل أ م ر أ ك ث ر فما زال عمر معه وبه حتى رفع أ ذ ا ن الظهر عندما رفع الاذان انطلق الى المصلى فصلى عمر بالناس ثم أ خ ذ بيد ح ذ ي ف ة مش اعتقال وسجن لا يهد عبديه تكريم وقال لا ادعك حتى تخبرني هل انا يا المنافقين فما زال حتى حضرت العصر ثم اخذ بيده حتى حضرت المغرب قيلت اليوم وحليفه لا يزيد ما كنت ل أ ف ش ي سر رسول الله فلما ضاق به ذرعا عمر قال ريح امك الم مئني يطمئن ايماعا ي قلبي يعني ه تقول قولي لا اولا لا شيطا ن يبشرك قال ألم ي رسول الله ب ا ل ج ن ة فماذا تحتاج مني ارجع الى بشاره الرسول فقال له اذا حدثني عن الفتن فانك اعلمنا بها اعلم انك قد جلست الى النبي صلى الله عليه وسلم فحدثك اياها منذ بعثته الى قيام ا ل س ا ع ة فاخر يحدثه فقال ما عن هذه اسال يا ح د ي ث ه قال وعن ايها ت س أ ل يا امير المؤمنين قال عن تلك التي يموج الناس بها موجا لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل التي نعيشها اياه م أ ل ا تسمع ب ا ل أ خ ب ا ر انفجار تدمير ع م ل ي ة ذهب ضحيه هكذا لا القاتل يدري لماذا يقتل ولا المقتول يدري في أ ي شيء قتل ك ث ر ة الحج قال عن تلك التي يموج الناس بها موجا لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما, فيما قتل قال تلك يا أ م ي ر المؤمنين بينك وبينها باب يعني في ب ا ب فكر بينك وبينها باب ي ي ن ن ك و ب ه ا ب يوشك أ ن يكسر فكر يوشك أ ن يكسر س و س ب عمر قائما وقال لا أ ب ا ل ك يا حليفه ايكسر كسرى أ ن يفتح قال بل يكسر يا أ م ي ر المؤمنين قال ليتك قلت يفتح فكان يغلق أ م ا وقد قلت يكسر فوالذي نفس عمر بيده لا يغلق إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة وعلم عمر أ ن ه هو الباب فعندما حدث حليفه قالوا وهل كان يعلم عمر أ ن ه هو الباب قال اجل كما تعلمون ان اليوم دون الغد فعلم عمر أ ن ه مقتول أ ي ض ا وبكسره يفتح الباب اذا فسنتحدث عن عثمان بخصائصه حتى ن أ ت ي إ ل ى تلك ا ل ف ت ن ة العمياء التي مازلنا نعيش ذهولها عثمان بن عفان أ م و ي النسبه يلتقي بنسب النبي صلى الله عليه وسلم ولكن بعد عبد مناف فهو ليس من بني عبد مناف بل من بني عبد الدار وعبد الشمس إ ذ ن يقال عنه أ م و ي مبشر ب ا ل ج ن ة صاحب الهجرتين أ س ل م قديما قبل أ ن يدخل النبي دار, دار, دار الارقم كان رضي الله عنه ر ب ع ة من الرجال أ ي ليس بالطويل ولا بالقصير ر ب ع ة من الرجال حنطي اللون لا أ ب ي ض ولا أ س م ر طويل شعر ا ل ر أ س عظيم ا ل ل ح ي ة جميل الوجه يصفر لحيته بالحناء شديد ا ل ح ي ا ة تقول ع ا ئ ش ة أ م المؤمنين رضي الله عنها و أ ر ض ا ه ا ا س ت ع ذ ن ابو بكر يوما على النبي فكان جالسا م ت ج ع ا حاسرا عن فعله يعني النبي كاشفا ثوبه أ و إ ز ا ر ه فدخل أ ب و بكر والنبي على حاله ثم ا س ت أ ذ ن عمر ف أ ذ ن له فدخل والنبي على حاله فجاء عثمان ف ا س ت أ ذ ن فجلس النبي فسدل ثوبه على فعله ثم أ ذ ن له فدخل فلما ذهبوا قلت يا رسول الله ا س ت أ ذ ن أ ب و بكر و أ ن ت على حالك وكذلك عمر فلما دخل عثمان سدلت ثوبك على فخذك قال يا ع ا ئ ش ة كيف لا استحيي من رجل والذي نفسي بيده تستحيي منه م ل ا ئ ك ة السماوات السبع ل ش د ة حيائه أ ي أ ن عثمان شديد الحياء تستحيي منه ا ل م ل ا ئ ك ة ف إ ك ر ا م ا لهذا الحياء و إ ظ ه ا ر ا له سدل النبي ثوبه على فخذه اذا ل شديد السخاء اكرم ا ل ص ح ا ب ة و ا ش د ه ل ح ي ا ة ما كان مثله قبله ولا بعده مجهز ثلث جيش العسره ة يوم بالتفصيل تبوك ولقد أتت معنا بالتفصيل ونحن معنا نتكلم اتت عن ذ ه فيها تجهيز الغزوة اليك ابرز ما فيها من عنوين. ندب النبي الى العسرة عنوين جيش ندب من ف و س ب عثمان قائما فقال علي َّ مئه من الابل باحلاسها واقتى بها يعني ناقه م ج ه ز ة للغزو ثم جلس فحث النبي فقام مره ة أخرى قبل اخرى ل أعليّ و مئة باحلاسها واقتى أ بها ثم نزل النبي م ر ق ا ة وحث فقال يا رسول الله علي ثلث الجيش جهز ثلث جيش العسره بكامل عدته لا يحتاج الغازي خطام إ ب ي ه فلما جهز الجيش و أ خ ذ يستعدون جلس النبي في المسجد ي ر ع ى ش ؤ و ن الناس فقدم إ ل ي ه نفر ضعفاء لا يجدون ما ينفق ولا ا و يستطيعون الخروج قص الله علينا خبرهم ب ا ل ق ر آ ن الكريم قال لهم النبي لا أ ج د ما أ ح م ل ك م عليه تولوا واعينهم ت ف ظ و ا من الدمع حسنا ً أ ل ا يجدوا ما ينفقون فسمع بهم عثمان فذهب إ ل ى داره فحمل في كمه أ ل ف دينار ذ ه ب ي ة نعم اكمامهم م ب ق ج زينه نص كم نص كم بحقش في مصاري ويصغير يقول عليه زرزي لها أكمام قويلة فتح الكم ة و و ض ع فيه أ ل ف دينار ذ ه ب ي ة وجمعه هكذا ك ص ر ة ثم دخل المسجد يخفيها حتى جاء إ ل ى النبي وهو جالس فرفع يده ب أ د ب وصبها في حجر النبي والنبي ينظر إ ل ي ه قال بلغني يا رسول الله أ م ر ا ل ذ ي ن فاضت اعينهم من الدمع فهذه دنانير تصرف بها يا رسول الله كي لا تعتذر إ ل ى أ ح د فاخذ م تعتذر معي سأقول له ف النبي يقلبها بيديه هكذا ثم يرفع يديه إ ل ى السماء ويقول ما, ضر عثمان ما, صنع بعد اليوم ما على عثمان ما صنع بعد اليوم ليصنع عثمان ما شاء بعد اليوم هذا حديث متفق عليه واللحظ فيه للبخاري عثمان بن عفان سمع النبي يقول من يشري بئر ظلمه بئر في ا ل م د ي ن ة كانت ليهودي لا يسقي منها عطشان كاس ماء إ ل ا ب ث م ن يهودي يتحكم ببئر ع ذ ب ة في ا ل م د ي ن ة فلا يستقي منها م ر ئ إ ل ا بالثمن تشرب مفيش البلاج النبي فقال من يشري ذئر رومه وله الجنه ة هذه بشاره خاصه غير مع ا ل ع ش ر ة فذهب عثمان إ ل ي ه وعرض عليه شراءها فغال القرد الخنزير في ثمنها لنقل تسوى الف دينار طلب ع ش ر ة آ ل ا ف فقال له عثمان قبلت فلما راه مسرا على الثمن ضاعفه مره ّ اخرى قال له قبلت فاشتراها ودفع ثمنها ثم وقف واقسم له بالله لئن طلبت مئه ضعف لدفعت ثم وقف وقال اللهم اني اشهدك واشهد ملائكتك انها سبيل للمسلمين, سبيل للمسلمين اشترى الجنه عثمان و ي أ ت ي أ ق ز ا م من كتاب المسلمين اليوم في عصر ا ل ز ر ة وقرن العشرين ا ل إ س ل ا م التكنلوجي و خلاصه 1 ح قرن من الكذب يعني في, في السوق خل روح الخل ه ذ و ل روح الكذب ا س ه م ل أ ن النبي صلى الله عليه و آ ل ه يقول خير القرون قرني ثم الذين ي ر و ن ه م ثم الذين ي ر و ن ه م ع د تنازلي قال ثم ي خ ش الكذب ا ل ت ص ا ع د ي في القرن ا ل غ ا ب ع ق ل ة من الكذب في الخامس أ ك ث ر قرن ا ل خ م س عشر اللي احنا فيه ق اقزام ل الكذب بيش موجود مجتمعنا الكذب روح أ من الكتاب لا يدل في شخصيته شيء على أ ن ه مسلم يكتب صفحات ويؤلف رسائل تقييم تقييم لعثمان بن عفان أ خ ط ا ء عثمان انجرافات عثمان جرفك الله بسيل من مياه المجاري ما انقذتك منه كل ج ز س الدفاع المدني انجراف عثمان عثمان ينجرف و أ ن ت م تتربعون على س د ة العدل و ا ل ا س ت ق ا م ة رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من طوى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديل ب ش ه ا د ة الله لهم أ ن ه م ما بدلوا عما أ ن ز ل إ ل ي ه م وما طلب منهم نحن نقول انحرافات وانجراف نعم لا بد من تناول مثل هذه المواضيع من باب حب الخير لي ولكم حتى نلقى الله وهو عنا راض ليس في صدورنا غلا ل أ ح د من أ ص ح ا ب الرسول أ ل ا ت ق ر أ و ا قول الله تعالى كيف يعلمنا الدعاء ربنا اغفر لنا و ل إ خ و ا ن ن ا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آ م ن و ا كل المؤمنين فكيف ب ا ل ص ح ا ب ة رضي الله عنهم و أ ر ض ا ه م لو استطردنا في س ي ر ة عثمان لن افرغ من ساعتين و أ ن ا أ ذ ك ر خصائصه أ ق د ر ح ا ل ة إ خ و ا ن ك م الجالسين خارج المسجد والطقس اليوم م و ج ة من الحر إ ل ى ج م ع ة ق ا د م ة ادعوه وانتم موقنون بالاجابه ب نحن مع سيرة هذا الخليفة ع القرآن ا و ح ما اجتمعت في صحابي غيره مجتمعه ما زلنا في سيرته وقد بينا خصائصه في جمعتنا ا ل م ا ض ي ة وليست عبدا استقصائيا فهي على سبيل المثال وليس الحصر ولو تتبعت معك خصائصه وبصحاح الحديث لا نخرج منها من جمعتين أ و ثلاث فخصائصه أ و س ع من ن تحصى اكتفينا بذلك مشيرين إ ل ى قدره رضي الله عنه و ارضاه وفي ذلك كفايه لمن أ ر ا د الدليل و ا ل م ع ر ف ة أ م ا من كان عكس ذلك فنحن في غنى عن أ ن نحاوره ويحاورنا عثمان بن عفان لم يكن هذا الاسم له تلك ا ل ش ه ر ة ا ل م د و ي ة في العالم خارج ا ل م د ي ن ة كما هي مثلا لعمر بن الخطاب او لخالد بن الوليد او لعلي بن ابي طالب لانهم اشتهروا بمنصب ا ل ق ي ا د ة فعثمان ذي الحياء ولو قد اقترن به السخاء ولكن حياءه غلد في ا ل ش ه ر ة فكان في الظل دائما لا يحب البروز و ا ل ش ه ر ة فلما ولي ا ل خ ل ا ف ة وطار خبره الى الافاق وعلموا انه في السبعين من العمر ف إ ن ه حين بويع كان قد طعن في السبعين أ ي تجاوزها فهو في ا ل ث ا ن ي ة أ و في ا ل ث ا ل ث ة بعد السبعين طمع به أ ع ذ ا ر ا ل ا م ة ا ل إ س ل ا م ي ة وقالوا رجل تجاوز السبعين هل يحسن ق ي ا د ة ا ل أ م ة ف أ خ ذ ت الانتفاضات تظهر هنا وهناك في أ ط ر ا ف ا ل إ م ب ر ا ط و ر ي ة ا ل إ س ل ا م ي ة فما راعهم إ ل ا وهذا الليف في براثنه ابن السبعين في عرينه في ا ل م د ي ن ة لا ينتظر ا ل م ش و ر ة ولا يقبل ر أ ي ا ابدا إ ذ ا به يصدر ا ل أ و ا م ر إ ل ى عماله في الولاه أ ن يطفئوا نار هذه ا ل ف ت ن ة ويستعدوا للزحف لما وراء حدود هذه ا ل د و ل ة فكان أ و ل من أ س س ا ل ب ح ر ي ة ا ل إ س ل ا م ي ة ما عرف ا ل م س ط و ل ا ل إ س ل ا م ي إ ل ا في عهد عثمان و أ ق س م ليصنعن ما لم يصنع خ ل ي ف ة ا ل ق ب ل ة لقد غزوا في سبيل الله برا فلاغزون برا وبحرا ف أ م ر أ ص ح ا ب ه أ ي ج ن ة أ ن يركبوا البحر و يغزوا ما وراء البحر حتى فتحوا قبرص و ق س ط ن ط ي ن ة و حقق الله على يده نبوءه الحبيب المصطفى صلى الله عليه و سلم إ ذ قال يوما وقال من القيلوله ليس قال تكلم قال أ ي جلس ق ي ل و ل ة فغفى غفوه في دار ع ب ا د ة اصطاغت و ا م ر أ ت ه أ م حرام يقال لها فاستيقظ صلى الله عليه وسلم من غفوته تلك وهو يضحك ضحكا واضحا فقالت أ م حرام أ ض ح ك الله سنك يا رسول الله ما الذي ي ض ح ك ه يعني صحوت من نومك تضحك شيرا قال عرض علي أ ن ا س من أ م ت ي يغزون في البحر ك أ ن ه م الملوك على الاسره يعني سر النبي بهذه الرؤيا ل ت ي راها وجوه رجال من أ ص ح ا ب ه عجفهم يغزون في سبيل الله في البحر قد ركبوا, قد ركبوا السفن ك أ ن ه م الملوك على الاسره فقالت أ م حرام ادعوا الله يا رسول الله أ ن يجعلني منهم قال أ ن ت منهم ثم عاد ف غ ف ر اي لا م ل و م ه أ خ ر ى فما هي إ ل ا ب ر ه ة ز م ن ي ة حتى استيقظ وهو يضحك م ر ة أ خ ر ى ف س أ ل ت ه ف أ ج ا ب ه ا مكررا المشهد قال ع و ض علي أ ن ا س اخر يزونا في البحر إ ن ه م الملوك على ا ل س ر ا ا ل أ و ل ى ك أ ن ه م الملوك وفي ا ل ث ا ن ي ة إ ن ه م الملوك قالت ادعو الله أ ن يجعلني منهم يا رسول الله قال أ ن ت من ا ل أ و ل أ ن ت من ا ل أ و ل أ ي ن ب و ء ة هذه وحدثت ام حرام وشاعت خبر في ا ل م د ي ن ة وما زال حديث الصحابه من الذين سيغزون في البحر ك أ ن ه م الملوك على ا ل أ س ر ة ثم يغزون وهم ملوك على ا ل أ س ر ة حتى جاء عهد عثمان وعندما أ م ر بصنع ا ل س ط و ل البحري ا ل إ س ل ا م ي و أ ن ي ت ج ه إ ل ى قبرص كان قائد ا ل ح م ل ة زوج ام حرام فخرجت مع زوجها وتحققت النبوءه فلما فتحوا قبرص سكنتها فلم تمهدها المنيه فماتت بعد أ ي ا م من نزول قبرص فلما كان الغزو الثاني في عهد م ع ا و ي ة لم تكن أ م حرام على قيد ا ل ح ي ا ة فكانت من ا ل أ و ل أ ر أ ي ت م ن ب و ء ة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إ ذ ن من كان مؤمنا ومصليا وسامعا لما نذكر من نبوءاته ف ل ي س ق بها أ ك ث ر من ثقته بنفسه أ ن ه فلان م ن فلان نعم م ع ج ز ة النبي تحققت منها ما تحقق فشهدها أ ص ح ا ب الذين سمعوا وقد سمعوا غيظا سيكون من ا ص ح ا ب ن ج ا ر يغزون ا ل ب ح ر ك أ ن ه م ملوك على ا ل أ س ر ة أ ن ت يا أ م حرام من ا ل أ و ل ولست من الاخر أ ن ب ا ء غيث أ م د الله بعمر البعض فشا هذا ما سمع ونحن امتدار وما زلنا ننتظر وكل ما أ خ ب ر به الصادق المصدوق محقق لا محاله فتحققت ا ل ن ب و ء في زمن عثمان وما زال رضي الله عنه وارضاه يرعى هذه ا ل د و ل ة ا ل إ س ل ا م ي ة في أ ط ر ا ف ه ا حتى بلغت ا ت ح ا ك م الى افريقيا وغيرها ووقضت ر ك ر ا وتحققت ا ل ن ب و ء ا ل أ خ ر ى لا الفقر أ خ ش ى عليكم و إ ن م ا أ خ ش ى أ ن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على م ا قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها ف ت ح ل ك ك م كما أ ه ل ك ت ه م كسر ا ل م ا ل في حق عثمان وعمل رضي الله عنه ماجورا باجتهاده أ ن م ا لم قد أتى على أ ي د ي ا ل غ ز ا ة و ا ل ش ا ت ح ي ن و ا ل ق ر آ ن ي أ م ر أ ن يقسم على ا ل ج ن فقسمه عليهم لم لن يدخره لنفسه معاملش ميزانية محقش خاصة للدولة ما رصيد الدولة بالبنوك الخارجية للدولة رصيد من شان إ ذ ا كان عزلو ل ع م ل القلاب عليها لا يصيده لا بره لا وزعها على المسلمين فعمل المسلمون بهذا الرخاء فقام معارض لهذه ا ل س ي ا س ة أ ب و ذر الغفاري لتتحقق ن ض و ء ة س ا ر ث ة و م ع ج ز ة أ ب و ذر تذكرون أ ب ا ذر يوم غزوه تبوك فقال صلى الله عليه وسلم أ ب و ذر ا م ة و ح د ة يمشي وحده ويموت وحده ويبعث يوم ا ل ق ي ا م ة وحده أ ي معجزة هذه أي ن ب و ء ة هذه يقوم أ ب و ذر فيحمل ر و ا ة ا ل م ع ا ر ض ة في ظل خ ل ا ف ة عثمان بن عفان وكان مقيما بالشام تحت إ م ر ة م ع ا و ي ة ف أ خ ذ ينادي بما يسمونه اليوم أ و على غ ر ا ر ي م ب د أ الاشتراكي يقول أ ل ا ليقاسم أ غ ن ي ا ء الفقراء ا م و ل ه م لا ينبغي لغني أ ن يملك أ ك ث ر منقوته وهذا شيء جديد اجتهاد من أ ب ي ذر إ ن أ ص ا ب فله أ ج ر ي ن و إ ن أ خ ط أ فله أ ج ر النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع هذا وكان في أ ص ح ا ب ه اهنيه الم يكن عثمان و قد ذكرناها في جمعتنا الماضيه ة من لو ا ا س ر وكان في ا ل م د ي ن ة فقراء الم ي أ ت ي س ب ع ة يريدون من النبي أ ن يحملهم قال لا أ ج د ما أ ح م ل ك م عليه فتولوا واعينهم تفيض من الدمح نص ق ر آ ن ي إ ذ ا فقراء وعثمان قد جهز س ل ث الجيش أ ي ن فقر هؤلاء من غنى عثمان لم ي أ م ر النبي عثمان أ ن يقاسم الفقراء م ا إ ذ ا ليست س ن ة فلما سمع عثمان جاء بخلف دينار ذ ه ب ي ة وفي ر و ا ي ة أ ك ث ر ما احببت أ ن أ ن ق ل ه ا حتى تقبلها عقولكم ر و ا ي ة أ ن ه جاء ب ع ش ر ة آ ل ا ف دينار ذ ه ب ي ة فاخترت ا ل ر و ا ي ة ا ل أ د ن ى و أ خ ذ النبي يقلبها ويقول ما ضر عثمان ما صنع بعد اليوم فلو كان من ا ل س ن ة أ ن يقسم ا ل أ غ ن ي ا ء مالهم على الفقراء حتى يكونوا سواء ت ش ر ع ه النبي فلم يقبل عثمان من أ ب ي ذر هذا ا ل م ب د أ وكتب إ ل ى م ع ا و ي ة أ ن سيره إ ل ي ه حتى لا يسير الناس في الشام فسيره فناقشه ا ل خ ل ي ف ة ولم يقبل رايه طلب أ ب و ذر وقد لاح له في أ ف ق الغيب نبوءه النبي ف ح ق ي قال يا أ م ي ر المؤمنين إ ذ ن اعفني فلنخرج من ا ل م د ي ن ة قال أ ي ن تريد قال أ خ ت ا ر ا ل ر ك ن ه موقع قريب من ا ل م د ي ن ة لكن لا يسكنه احد قال لك ما شئت لا ن ك ر ه ك على شيء ف أ ق ط ع ه أ ر ض ا فيها و أ ق ط ع ه قطيعا من إ ب ن وغنم فيها و أ ج ر ى عليه عطاء غير منقوص و أ ق ا م ه وزوجته وحده حتى ر ا ف ت ه المنيه فعاش وحده ومات وحده وسيقعف يوم ا ل ق ي ا م ة وحده تحققت أ و لم تتحقق وتحققت تبسط عليكم كما بسطت على من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها عندما كثر المال واشتغل الناس بدنياهم دب إ ل ي ه م ا ل ه ب س مال وفراغ مفسدتان ل ل إ ن س ا ن أ م ا مال وتقوى واشتغال ب ا ل ع ب ا د ة والجهاد لا ب أ س به نعم المال الصالح للرجل الصالح أ م ا مال وفراغ والوف دخلت في ا ل إ س ل ا م جديد ليس لها ت ر ب ي ة ا ل ص ح ا ب ة أ خ ذ ت ا ل أ ص و ا ت تعلم و ن هنا وهناك وتبين فيما بعد أ ن هناك ب ذ ر ة د س ي س ة تغفيها رجل يهودي ل ع ن ت الله على اليهود رجل يهودي من اليمن اسمه ع ب د الله بن السبع أ ع ل ن إ س ل ا م ه ورحل من اليمن إ ل ى ا ل م د ي ن ة قال وقد أ ع ج ب بهذا ا ل إ س ل ا م وعلم أ ن ه الحق فجاء الى ا ل م د ي ن ة ليدرس ا ل ق ر آ ن فجلس وما زال ي ر ط ب ا ل م د ي ن ة ويدرسها د ر ا س ة المستشرقين لبلادنا اليوم د ر ا س ة المستشرقين لبلادنا اليوم لعلموا أ ي ن مواطن الضعف فينفلوا منها جلس في ا ل م د ي ن ة فسمع م و ج ة ض ع ي ف ة في بعض النفوس مسكين علي بن أ ب ي طالب راح هو خلاف ة أ و ل م ر ة و ث ا ن ي مره وكانت مره, تاني مرة،, تاني مرة. ابن عم النبي عمي ورحل م و قدمه غيره على المسألة ر أخذ بهذه ا ت من الى م المدينة لم يسمح د ي في ن لأن ة ورخل ل صوته إ بلاد الشام و أ خ ذ يغفيها لم يجد لها ت ر ب ة خصبه ة فمعاوية ا و ل جيد فإنه أموي. فرحل إ ن أموي ف إ ل ى مصر و ه ن ا ك أ خ ذ ي ب ث ه ا و أ ر س ل من تلاميذه إ ل ى ا ل ك و ف ة و ا ل ب ص ر ة حتى تكونت جماعات تنادي بالولاء لعلي و أ ن ينصروه ف إ ن ه وصي النبي وويل لمن لم ينفذ و ص ي ة النبي حتى تكونت ف ئ ة ا ل س ب ع ي ة وهم الذين غزوا ا ل م د ي ن ة وقاموا على ا ل خ ل ي ف ة ولو خطنا هذا لا يتسع له المقام ولم ينتهي الحديث لا بساعه ولا بساعتين نعطي عنوانه ونتمه بالتفصيل في الجمعه القادمه ن ن ص وجاءوا ا ل ب ص ر ة متواعدين حتى نزلوا اطراف ا ل م د ي ن ة وبعثوا وفودا منهم وكلموا عليا ب ش ه ا د ة ا ل ص ح ا ب ة كلموا عليا فصاح بهم وقال ل ع ن ة الله عليكم اشهد أ ن ك م ملعونين على لسان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ قال ا ل ف ت ن ة ن ا ئ م ة لعن الله من ايقظها حديث صحيح ا ل فانتم ت ن ن ة ئ م ة ل ع الله ايقبها ممن ف أ قدمتم ل إ ي ق ا ظ فتنه ف أ ن ت م ملعونون على لسان محمد رسول الله فلعنهم علي وطردهم فرجعوا بخفي حنين الى اقوامهم ا ل م ع س ك ر ة خارج ا ل م د ي ن ة واعلموهم ان عليا لا يمتى خ و ش مسلم علي ج د مسلم باي ل غ ة حطها لبدك اول ا ه من بايع عثمان هو علي واول من بايع في كل م ر ة وخير من نصح وهو الوحيد الذي كان يستخلفه عمر اذا خرج من ا ل م د ي ن ة هل يستخلف رجلا له طمع في الخلاف ة وعندما دفن عمر سمعتم ماذا قال علي عنه وهو ا ل آ ن ح ي ر نصير لعثمان لعن هؤلاء وطردهم فعلموا ان ع ل ي مستمتن من ا ل إ ي م ا ن لا يمكن أ ن يدخل من خلاله إ ذ ا لا بد من ث و ر ة ع ا م ة فخرجوا وغابوا عن ا ل م د ي ن ة وقد تيقظت ا ل م د ي ن ة أ ن ف ت ن ة تمد طل ب ر أ س ه ا إ ل ى ا ل م د ي ن ة ه ن ا ك أ ح د ا ث ك ث ي ر ة تجاوزتها قلت لكم نحن لا نشرح م س ر ح ي ة يعنينا جوهر ا ل ق ض ي ة ت ف ر ط و ا في طريقهم كل إ ل ى بلده بعد أ ن كلمهم ح د الرحمن بن عوف ومحمد بن م س ل م ة وعلي بن ابي طالب وعظوهم وزجروهم ف أ ع ل م و ا الولاء و ا ل ط ا ع ة والطرق الكوفيون إ ل ى كوفتهم والبصريون إ ل ى بصرتهم والمصريون إ ل ى مصرهم وطرقهم م خ ت ل ف ة حتى ورجعوا ليلا والمدينه هادئه في وقت الغرس من الليل فدخلوا المدينه والناس نيام وهرعوا الى المسجد ودار الخليفه فطوقوها ونادوا بشعارهم الله اكبر آ ث م من كف يده الجهاد في ا ل م د ي ن ة وليس في ا ل آ ف ا ق يعني ليس ف ي ا ل ل الأول ب ا جاهد د المدينة هو في كما كان ينادي بهذا الشعار كثير من ا ل أ ح ز ا ب والمنظمات ا ل م ص ط ن ع ة الجهاد في الداخل او بعدين بنحر ر فلسطين إن الحرر عمان القدس أول بعدين سبحان الله موهب بعدين سبحان فما راى أ ه ل ا ل م د ي ن ة إ ل ا والتكبير في طرقاتها حول المسجد فلما قاموا وانتبهوا اليهم ويلكم إ ما ارجعكم أ ب ر ز و اليهم إ كتابا مزورا لا ح ق ي ق ة له قال عندما كنا في الطريق التقينا بخادم عثمان يحمل كتابا عليه خاتم عثمان ا ل خ ل ي ف ة ي أ م ر به والي مصر أ ن يقتل المصريين الذين ج ا ء و ا جميعا اللي يجو للمدينة يجوا أ خ ذ و ا م ن ه م ا ل ك ت ا ب وقرأوا ن ع م ا ل ص ح ا ب ة ل ي س و ا م غ ف ل ي ن قالوا ه ذ ا كتاب مع خادم عثمان مع يأمر هو م ص ر أن ي ق ت ل م ص ر ي ي ن أي ج م د ت م من المسلمين ص ر و فما أ ر ج د ك م أيها من المسلمين ا وجدتم قالوا من ا ل م ا ع ل م ك م بهم وبينكم وسل ب ي ن ك م مراحل م ي ر ة ث الصحابه ث ي ا سيوفهم وارادوا فك الحصار عن المسجد وراء ا ل خ ل ي ف ة وقتل الثوار و إ ذ ا ب ا ل خ ل ي ف ة الصالح الذي قد جاوز الثمانين من عمره شيخ قارب ل ل ق ر آ ن يطل بنور وجهه ويقول ب ح ق عليكم وطاعتكم لي يعني ط ا ع ة ا ل خ ل ي ف ة و ا ج ب ة أ ل ا يشر رجل منكم سلاحه و أ ن ت ن ز ه م د ي ن ة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سفك الدماء و أ ن تحفظوا ح ق عليكم ف إ ن ي لا أ ر ي د أ ن أ ب ق ى الله وفي عنقي ق ط ر ة دم لمسلم قطرة دم لمسلم الذي يقول هذا ي أ م ر بكتاب سري أ ن يقتل وفد مصر كله وكانوا قد بلغوا س ب ع م ئ ة رجل هو لا يريد أ ن يقتل رجل واحد ولا قطر الدم فما زال ا ل ص ح ا ب ة يناقشونه وهو يقسم عليهم ويقول لا تسيء ا ظ ن كثيرا فلا أ خ ا ل ا ل أ م ر يصل إ ل ى القتل